بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من إدّاد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 أم حسب الذين جت رح السئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم حياهم سواء أم حياهم وماماتهم سواء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهاه هوى وأضلله الله على علم وأضلله الله على علم وخطمه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة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 وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا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 في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولف الحمد الله أكبر all